بهذه الأنساك بالطاف والسعي والحلق أو التقصير وصف يأتينا أن أركان العمرة ثلاثة الإحرام والطواف والسعي ومعنى هذا أنه إذا اختل أحد هذه الأركان بطلت عمرته فإذا لم يحرم أو لم يطف بالبيت أو لم يسعى فعمرته باطلة لأنه أخلى بركن أما واجبات العمرة الإحرام من الميقات معنى هذا أنه إن جاوز الميقات ولم يحرم كان عليه دم فالواجب ينجبر بدم أما الركن إذا اختل بطول النسك واجبات العمرة الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير حكم العمرة العمرة واجبة في العمر مرة، وتسن في كل وقت من العام، وفي أشهر الحج أفضل من سائر العام. والعمرة في رمضان تعدل حجه. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لها اعتمري في رمضان فإنها تعذل حجة معي وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عمر كلها في أشهر الحج وهي عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة وعمرته مع حجته صلى الله عليه وسلم وكلها كانت في ذي القاعدة النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كل عمره في شهر ذي القاعدة طبعا هذا الأمر لم يعد متيسر الآن إلا لساكن مكة أو لمن يكون قريبا منها فإنه يسن له أن يعتمر في هذا الزمان الذي اعتمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أن العمر واجبة في العمر مرة هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل العمر واجب أم لا فأكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن العمر واجبة. هذا مروي عن عمر وابن عباس وابن عمر وجابر وطاووس وعطاء وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن السيرين والشعبي ومصروق وأبو بردة وغيرهم وهو مذهب الإمام الشافعي كما نص عليه في الجديد وهو أيضا مذهب الإمام أحمد وداود الظاهري أما المالكية والأحناف وذهب إلى ذلك أيضا أبو ثور فقالوا العمرة سنة ليست بواجبة وهكذا حكاه ابن المنذر وغيره عن النخي فأكثروا العلماء على أن العمرة واجبة والواقع أن النصوص تشهد لمذهب جمهور أهل العلم أو أكثر أهل العلم في هذه المسألة فظاهروا النصوص على الوجوب لا على السنية إذا العمرة واجبة في العمر مرة وتسن في كل وقت من العام ليس هناك وقت خاص لا يندب فيه الاعتمار وإن كان العلماء اختلفوا بعض الشيء في عمر الشوال إلا أن الراجح أنها مسنونة في كل وقت من العام وهي في أشهر الحج أفضل فإنهم يقولون أن الجمع بين النسكين أفضل قال صفة العمرة صفة العمرة أن يحرم من يريد العمر بها من الميقات إذا كان مارا به ومن كان دون الميقات أحرم من حيث أنشأ وإن كان من أهل مكة خرج إلى الحل كالتنعيم ليحرم منه ويستحب أن يدخل مكة ليلا أو نهارا من أعلاها ويخرج من أسفلها إن كان أي له أما استحباب أن يدخل مكة من أعلاها فذلك لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثانية العليا التي بالبطحة وخرج من الثانية السفلى وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها وهذان الحديثان متفق عليهما لكن لا بأس أن يدخلها ليلا أو نهارا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ليلا ونهارا وروى ذلك النسائي في سننه اذا لا حرج في دخول مكة في أي وقت سواء كان في الليل أو في النهار قلنا إن كان يريد العمرة فإنه يتوقف عند الميقات ولا يتجاوزه إلا بالإحرام فإن تجاوزه عامدا فإن عليه ذم ومن كان دون الميقات أحرم من حيث أنشأ يعني مثلا أهل جدة من أين يحرمون من مكانهم من كان دون الميقات أحرم من حيث أنشأ من كان ليس في طريقه ميقات كان دونه فإنه ينشئ الإحرام من مكانه أهل مكة يخرجون إلى الحل إذا أرادوا ذلك أما في الحج فإنهم يحرمون من مكانهم فإذا وصل مكة دخل المسجد الحرام ملبيا طاهرا في الحال إنه حين يحرم يسن له أن يلبي ويرفع صوته بالتلبية كما قد مر معنا في الكلام على التلبية فإنه لا تمقطع التلبية بالنسبة للمعتمر إلا حال دخوله المسجد الحرام يظل ملبيا حتى ربما يبح صوته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج العج السج أي رفع الصوت بالتلبية وكثرة النحش فإذا وصل مكة دخل المسجد الحرام ملبيا طاهرا ثم يقطع التلبية يدخل طاهرا لأنه سوف يتلبث بالطواف والراجح من أقوال الأهل العلم في الطواف أنه يكون طاهرا فيه لأن الطواف صلاة يبدأ بالطواف بالكعبة من الحجر الأسود ويجعل البيت عن يساره إذا دخل المسجد فالاستحباب أن يدخل من باب بني شيبة فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر وإنما استحب دخول المسجد من باب بني شيبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه وفي حديث جابر الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحا وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل المسجد فيستحب أن يدخل من حيث دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطبيعة الأمر لا حرج من أن يدخل من أي أبواب الكعبة حسب ما يتيسر له يستحب رفع اليدين عند رؤية البيت رؤية ذلك عن ابن عمر وابن عباس وبه قال الثوري وابن المبارك والشافعي وإصحى وكان الإمام مالك لا يرى رفع اليدين وكان يستدلوا بحديث المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت ايرفع يديه قال ما كنت اظن احدا يفعل هذا الا اليهود حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله هذا الحديث رواه النسائي وقد اجيب عن هذا الحديث ببعض الاجوبة فذهبوا الى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على قول جابر فقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترفع الايدي الا في سبع مواطن افتتاح الصلاه واستقبال البيت وعلى الصفا والمروه وعلى الموقفين والجمرتين فقالوا فقول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على قول جابر وخبره عن ظنه وفعله وقد خالف جابر في هذه المسألة ابن عمر وابن عباس وأجابوا أيضا بأن الدعاء مستحب عند رؤية البيت وقد أمر برفع اليدين عند الدعاء بشكل عام هذه المسألة تحتاج إلى تحرير فإن عندنا الآن حديثان متعارضان الحديث الأول حديث جابر هذا الذي رواه النسائي وأخرجه أيضا أبو داود في سننه والترمذي فهذا حديث ضعيف من حيث الاسناد قد ضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على سنن النساء وعلى سنن أبي داود وعما الحديث الآخر حديث أبو بكر بن المنزر فهذا حديث باطل كما أشار إلى ذلك الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة إذن هذان الحديثان لا حجة فيهما إنما المسألة ثبتت عن ابن عباس أنه رفع يديه لما رأى البيت ودعا بما تيسر له ثبت ذلك عنه بإسناد صحيح وأيضا فقد دعا عمر رضي الله عنه حال رؤية البيت فقال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام هذا أيضا ثابت عن عمر رضي الله عنه كما هو في سنن أبي داود والترمذي وأبن ماجه بإسناد إذا مسألة رفع اليدين حال رؤية البيت سنة وردت عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء أن يصنع ذلك فلا حرج من السنة الخاصة أيضا بدخول مكة أن يغتسل لدخول مكة عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويرتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهذا الحديث متفق عليه إذا تلخص لنا سنن الدخول لمكة أولا المبيت بذي طوى والاختسال لدخول مكة ودخولها نهارا الأمر الثاني دخول مكة من الثانية العليا إن تيسر له ذلك الأمر الثالث أن يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد كسائر المساجد ويقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك الأمر الرابع أنه إذا رأى البيت إن شاء أن يرفع يديه ويدعو فلا حراج في مثل ذلك يقول ويسن أن يضطبع قبل أن يطوف بأن يجعل وسط رداءه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيصر في جميع الأشواط هذا بطبيعة الحال خاص بالرجال الاتباع وهذا من سنن الطواف وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث يعلى ابن أمية وهذا الحديث رواه الترمزي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطابعا كما تقدم أنه يدخل الإزاف تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيصر يبقى بيكشف أنه كتف بيكشف الكتف الأيمن هذا هو الاتباع يقول ويسن أن يرمل وهو المشي بقوة ونشاط في الأشواط الثلاثة الأولى من الحجر إلى الحجر ويمشي في الأشواط الأربعة الأخيرة والطباع والرمل سنة للرجال فقط دون النساء في طواف القدوم فقط الرمل هذا أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طف بالبيت الطواف الأول رمل ثلاثة ومشى أربعة من الحجر إلى الحجر هذا الحديث أرواه ابن ماجه بهذا اللفظ وله أصل في الصحيحين وسنن النسائي كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول رمل ثلاثة ومشى أربعة من الحجر إلى الحجر معنى الرمل إسرع المشي مع مقاربة الخطى من غير وثب ما يتطش يعني وهو سنة في الأشواف الثلاثة من طواف القدوم لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا من حديث ابن عمر وأيضا حديث جابر في صفتي حج النبي صلى الله عليه وسلم وروي كذلك أو جاء ذلك أيضا عن ابن عباس لكن في المسألة ما قال عند البعض يقولون إنما رمل النبي صلى الله عليه وسلم لإظهار الجلد للمشركين يعني كان معلولا بعلا ألا وهي إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يكشفوا عن أكتافهم ليظهروا ما فيهم من قوة البدن وأمرهم هنا بالرمل يقولون أما وقد نفى الله المشركين فلماذا تقولون إلى الآن بأن يرمل المعتمرون والحجيج فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل وأصحابه والطبع في حجة الوداع بعد الفتح فثبت أنها سنة ثابتة وابن عباس قال رمل النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كلها وفي حجه كذا صنع أبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعده كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده فإذا ثبت هذا فإن الرمل سنة في الأشواط الثلاثة بكمالها يرمل من الحجر إلى أن يعود إليه لا يمشي في شيء منها فقد جاء هذا عن عمر وابن عمر وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم وبه قال عروى والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي بل هو قول الأئمة الأربعة كما تقدم ولا يعلم خلاف في مثل هذه المسألة إذا إذا قالوا إذا هذا الأمر معلول بعلة هذه العلة انتفت نقول ليس مدار الأمر على ذلك مدار الأمر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة له أما وإنهم قد فهموا أن هذا الأمر ليس معلولا بهذه العلة فقط وإلا لكانوا قالوا بأن العلة لا شك تدوروا مع الحكم وجودا وعدما لكن لما طبقوا هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم فهموا أن هذا من جملة النسك وهذا أمر تعبدي فهمت هذه المسألة يبقى الرمل هذا من النسك والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم فليس معلولا بعله والغالب في فقه العبادات عادة أن الأمور تكون تعبدية ليست معلولة بعلا حسن إذن هذا في شأن الرمل يقول أنه سنة للرجال فقط دون النساء في طواف القدوم فقط يبقى في طواف العمر طواف العمر بالنسبة له وفي طواف القدوم هذا بالنسبة لمن احنا عندنا ثلاث أنواع للطواف ووفا يأتينا هذا في صفة الحج مفصلا عندنا طواف القدوم بالنسبة للمتمكع ده طواف عمره بالنسبة للمفرد ده طواف قدوم أول ما اتَمك محرما محدد وعندنا بالنسبة للقارن أن هذا طاف للعمرة كذلك. هذا الطاف الأول الطاف الأول هو الذي يسن فيه رمل. إذن ليس في طاف الإفاضة ولا في طاف الوداع رمل ليس فيه رمل. فهمت هذه المسألة؟ فإذا هذا الحجر الأسود استقبله واستلمه بيده وقبله بفمه. فإن لم يستطع وضع يده اليمنى عليه وقبلها فإن لم يستطع استلمه بمحزن أو عصا ونحوهما مما في يده وقبلها فإن لم يستطع عشار إليه بيده ولا يقبلها ويقول إذا خذاه الله أكبر مرة واحدة ويفعل ذلك في كل شوط ثم يدعو أثناء طوافه بما شاء من الأدعية الشرعية ويذكر الله ويوحده هذا بداية الطواف الأمور الخاصة بالطواف أول ذلك أنه حال الطواف لا شك ينبغي أن يكون طاهرا في سيابه فالطهارة تكون من الحدث والنجاسة وهذه شراءة لصحة الطواف هذا في المشهور عن الإمام أحمد وهو قول الإمام مالك والشافعي وعن الإمام أحمد رواية أخرى بأن الطهار ليس شرطا فمتى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة فإن خرج إلى بلده على الرواية الأشهر متى طاف للزيارة غير متطهر أعاد مكان بمكة يعيد الطافتين فإن خرج إلى بلده جبره بذم وكذلك يخرج في الطهارة من النجس والستارة كذلك وعنه في من طاف للزيارة وهو ناس للطهارة أنه لا شيء عليه بالنسبة للناس أما الإمام أبو حنيفة فقال ليس شيء من ذلك شرطا يبقى الأيما الثلاثة الإمام مالك والشفعي والإمام أحمد على أن الطهارة شرط في صحة الطواف أما عند الأحناف ليست الطهارة شرطا في صحة الطواف واختلف أصحاب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة فقال بعضهم هو واجب وقال بعضهم هو سنة لأن الطواف ركن للحج فلم يشترط له الطهارة كالوقوف والجواب على مثل ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه وهذا الحديث رواه الترمذي. فطالما هو صلاة إلا أنه قد استثني منه بعض الأشياء فيؤخذ الحكم الأصل ألا وهو الصلاة أنه يشترط لها سطر العورة ويشترط لها كذلك الطهارة فعلى هذا يكون الأولى والأحوط في هذه المسألة القول بأن الطهارة شرط لصحة الطواف حال الطواف لا بأس بقراءة القرآن بذلك قال عطاء ومجاهد الثوري وابن المبارك والشافعي وأبو ثور أصحاب الرأي فقد روت عائشة رجل الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في طوافه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكان عمر عبد الرحمن بن عوف يقولان ذلك في الطواف وهو القرآن. ولأن الطواف صلاة ولا تكره القراءة في الصلاة. قال ابن المبارك ليس شيء أفضل في الطواف من قراءة القرآن ويستحب الدعاء لا شك في الطواف والإكثار من ذكر الله تعالى لأن ذلك مستحب في جميع الأحوال. ففي حال تلبسه بهذه العبادة أو لا. ويستحب أن يدع الحديث ما يتكلمش وهو بيطوف. إلا أن يذكر الله تعالى أو يقرأ القرآن أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر أو ما لا بد منه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير طيب هل يجوز له أن يشرب في الطواف؟ يعني هو ينفع وهو بيطوف بس يعني يتكلم في حاجة تكون لها أهمية طيب ينفع يشرب؟ نعم جاذا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في الطواف روى ذلك ابن المنذر قال لا أعلم أحدا منع من الشرب في الطواف طيب مسألة إذا شك في الطهارة وهو في الطواف ماذا يصنع شك في الطهارة وهو في الطواف هل يصح طوافه لا يصح طوافه إذا شك المسألة دي بعيدة تتفهم يا جماعة دلوقتي إحنا قلنا الكلام ده وعدناه كتير واحنا بنشرح فقه العبادات إن احنا عندنا أحكام خمسة مدركات العقل قلنا عندنا إيه؟ جهل ووهم وشك وظن ويقين أو علم الحالة بتاعتنا دي شاكك شاكك يعني بيعمل إيه؟ يعني وهو بيطوف متردد قاعد يقول وهو طول ما هو ماشي قاعد يقول أنا متودي؟ لا مش متودي متودي؟ لا مش متودي متودي؟ لا مش متودي كأنه بقى هو ذا الذكر بالنسبة لهم. متضدي لا مش متضدي. متضدي لا مش متضدي. طول الطاف هو مشغول بذلك. وما جزمش إنه هو هكذا أو ذاك. زي واحد بالضبط داخل في الصلاة وطول الصلاة عادي مكير. تعالوا أنا متضدي لا مش متضدي. أنا مش متضدي لا مش متضدي. فهذا لشك أولاً من الناحية الإيمانية يتنافى مع مقصود العبادة ومن الناحية الفقهية كذلك. هو دلوقتي ما جازمش وما الأية بقى حكاية على اليقين. ده يبني على اليقين هذا لما يجي النهاردة هو يتقل له وانت واعف بقى كده تتقول ايه؟ لازم تاخد قرار انت متوضي ولا مش متوضي؟ لا مش قادر ياخد قرار تبني على الأصل ايه الأصل بالنسبة لك انا الأصل بالنسبة لي ان انا كنت متوضي ده الأصل لا الأصل ان انا كنتش متوضي انا مش فاكر بقى توضيت ولا لا فبيشوف الى اقرب العهد بالنسبة له حتى يجزم في هذه مثلا المقصود ان هو يطرح الشك قاعدة الفقهية اتراح الشك الشك يبقى يترك معناه وياخد قرار هو متوضي ولا مش متوضي علشان يصح نسكه هذا يقول فإذا شك في الطهارة وهو في الطواف لم يصح طوافه ذلك لأنه شك في شرط العبادة قبل الفراغ منها أما إن شك في عدد الطواف ماذا يصنع ثلاثة ولا أربعة خمسة ولا ستة ففي بقى ناس تقولك إيه لا هم سبعة هو صح كده ستة ولا سبعة لا سبعة سبعة لا. لازم يبني الكلام ده على بينه مش بس نوع يقول خلاص لا لا خليها كده خلاص لا بلوك شاكك انهما ستة وصابع مش قادر يجزم يبني على الاقل وهو المتيقن قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ذلك انه انشك في عدد الطواف بنا على اليقين اذا تلخص لنا من ذلك ان الطهارة من الحدثين شرط من شروط صحة الطواف لما تقدم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير ولأن الله عز وجل لا يقبل صلاة عبد بغير طهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد حاضت في الحج افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي واشترط كذلك لصحة الطواف سطر العورة لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ولحديث أبي هريرة أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان طيب قال فإذا مر بالركن اليماني استلمه بيده اليمنى بدون تقبيل في كل شوط ولا يكبر فإن شق استلامه مضى في طوافه بلا تكبير ولا إشارة ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فيطوف سبعة أشواط كاملة من وراء الكعبة والحجر يكبر كلما حذا الحجر الأسود ويستلمه ويقبله في كل شوط إن أمكن ولا يستلم الركنين الشاميين وله أن يلتزم ما بين الركن والباب بعض طواف القدوم أو الوداع أو غيرهما فيضع صدره ووجهه وزراعيه عليه ويدعو ويسأل الله تعالى هذه المسائل تتمت الكلام على موضوع الطواف أولا لا يستلم ولا يقبل من الأركان إلا الحجر الأسود و. الركن اليماني أما الركنان الآخران فلا يستلمهما لأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم أما الركن والمقام فهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني وقال ابن عمر ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء وهذا الأثر رواه مسلم في صحيحه قال ابن البر جائز عند أهل العلم أن يستلم الركن اليماني والركن الأسود لا يختلفون في شيء من ذلك وإنما الذي فرق به بينهما التقبيل فرأوا تقبيل الأسود ولم يروا تقبيل اليماني وأما استلامهما فأمر مجمع عليه وكذلك روى مجاهد عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتلم الركن قبله ووضع خده الأيمن عليه هكذا رواه البيهقي والنسائي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في مصنفه أما الركنان اللذان يليان الحجر فلا يسن استلامهما في قول أكثر أهل العلم وقد روى عن معاوية وجابر وابن الزبير والحسن والحسين وأنس وعروة استلامهما قال معاوية ليس شيء من البيت مهجورة لكن قال ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني وقد جاء عن ابن عباس أن معاوية طاف فجعل يستلم الأركان كلها فقال له ابن عباس لما تستلم هذين الركنين ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنه فقال معاوية صدقت وهذا حجه في موضوع السنة والبدعة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم فلا ينبغي أن نخرج عن فعله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم هذين الركنين فلا يجوز لنا ولا يسن أن نستلمهما أما استلام الركنين الأسود واليماني فيسن في كل الطواف لأن ابن عمر كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليمني والحجر في كل طوافه قال نافع وكان ابن عمر يفعله أما إن لم يتمكن من تقبير الحجر فإنه يستلمه ويقبل يده وممن رأى تقبيل اليد عند استلامه ابن عمر وجابر وأبو هريرة وأبو سعيد وابن عباس وغيرهم من سلفنا الصالح وهذا قول الإمام الشافعي والإمام أحمد وقال مالك يضع يده على فيه من غير تقبيل لكن قد جاء وصح كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده وفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتبعهم أهل العلم على ذلك فلا يعتد بمن خالفهم قلنا ويكبر كلما أت الحجر أو حذاء ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقد ورد من كلام سلفنا الصالح في هذا المقام بعض الأدعية والأذكار يحسن الاستناس بمثلها فمثلا أن يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم كان عبد الرحمن بن عوف يقول ربقني شح نفسي وكان بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعد ما أمت وعلى كل حال كل ما يأتي به من دعاء وذكر فحسن كانت عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفة والمروى ورمي الجمار لإقامة ذكر الله هكذا رواه الأثرم وابن المنذر بطبيعة الحال لا يجوز له أن يطوف من داخل الحجر لأن الحجرة من البيت والله جل وعلا أمر بالطواف بالبيت جميعه فقال وليطوف بالبيت العتيق والحجر منه فمن لم يطف به لم يعتد بطوافه فإذا فرغ من الطواف قلنا يصلي ركعتين خلف المقام يستحب أن يركعهما خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان من البيت إن كان ثمة زحام لقوله تعالى واتخذوا مما قام إبراهيم مصلى ويستحب أن يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية فإن جابرا روى في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تعالى وركعة الطواف سنة مؤكدة غير واجبة به قال مالك وللإمام الشفعي قولان أحدهما أنهما واجبتان لأنهما تابعتان للطواف فكانت واجبتان كالثعل لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العبد من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة وهذه الصلاة ليست منها ولما سأل الأعربي النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض ذكر الصلوات الخمس قال فهل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وعلى هذا فهاتان الركعتان من السنة وليست بواجبه إذا صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتي الطاق إذا فرغ من الركوع وأراد الخروج إلى الصفا استحب أن يعود فيستلم الحجر نص عليه الإمام أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ذكره جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله وبه قال الإمام مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا يعلم في هذه المسألة خلاف. طيب إذا خرج إلى الصفا من بابه فيقف عليه ويكبر الله عز وجل. طيب بذلك أن نكون قد فرغنا من مسائل الطواف فإذا فرغ من الطواف يغطي كتفه الأيمن ويتقدم كما قلنا إلى مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ويقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى ثم يصلي ركعتين خفيفتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر وإلا في أي مكان من المسجد الحرام ويسن أن يقرأ في ركعة الأولى الفاتحة وصورة الكافرون وفي الثانية الفاتحة وصورة الإخلاص ثم ينصرف من حين يسلم والدعاء بعد الركعتين هنا غير مشروع وكذلك الدعاء عند مقام إبراهيم لا أصل له ثم إذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم فشرب منها إن أحب وهي طعام طعم وشفاء سقم. ثم يرجع إلى الحجر الأسود ويستلمه إن تيسر له ذلك ما جاء عن جمهور العلماء في مسائل الطواف مذهب الجمهور من العلماء اشتراط الطهارة من الحدث والنجس لصحة الطواف كما مر معنا وجمهور العلماء على أن سطر العورة شرط في صحة الطواف والجمهور على أن من بقي عليه شيء من طوافه فإنه لا يصح حتى يتمه سبع لا بد أن يكون عدد الأشواط سبعة أشواط لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة كما قال ابن عمر رضي الله عنهما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في البيت سبعة وصلى خلف المقام رفعتين وبين الصفى والمروى سبعة ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ففعله هذا صلى الله عليه وسلم مبين للمراد بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العطير فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزئ وإن شك كما تقدم بنى على الأقل حتى يتيقن هذا النقص لا يجبر بدم بذلك قال الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد خلافا لأبي حنيفة في هذه المسألة أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على استحباب تقبيل اليد بعد الإشارة للحجر الأسود لمن لم يستطع تقبيله جمهور العلماء على استحباب السجود على الحجر الأسود لمن استطاع تقبيله و أكثر أهل العلم على أنه لا يستحب تقبيل الركن اليماني بل يصدق باستلامه وجمهور العلماء على أنه لا يستحب استلام الركنين الشاميين ولا تقبيلهما هذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء على أن الرمل المستحب يكون ابتداء من الحجر الأسود وانتهاء إليه و الجمهور على أن الرمل المستحب إنما يكون في الطوفات الثلاث الأولى من السبع هذا مذهب الإمام الشافعي وغيره مذهب العام من الفقهاء أن من ترك الرمل في طوافه فلا شيء عليه والجمهور على استحباب قراءة القرآن أثناء الطواف وأيضا هم على أن الترتيب شرط في صحة الطواف وذلك بأن يجعل البيت عن يساره وتفع على يمينه تلقاء وجهه فإن عكسه لم يصح الجمهور على أن الطائف لو طاف من الحجر لم يصح طوافه كما تقدم معنا لو طاف من داخل الحجر لا يصح طوافه هذا إذن لا ينعقد أكثر العلماء على أن الطائف إذا قطع طوافه للصلاة مع الجماعة الأولى وقد أقيمت الصلاة فإذا قضى صلاته بنى على طوافه السابق وأتم ما بقي عليه لا يبتدئ مرة أخرى من عند الحجر وإنما حيثما انتهى به طوافه قبل الصلاة مذهب العلماء كافة إلا عطاء أن المريض يطاف به ويجزئه أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز ركعتي الطواف في الأوقات المكروهة في الأوقات المنهية عنها بلا كراها والجمهور على أن ركعتي الطواف تصحان في أي مكان في الحرم والحجر كغيره في ذلك وأكثر العلماء على أن الطائف يكره له أن يتنفل من طواف إلى غيره قبل أن يصلي ركعتي الطواف لطوافه الذي انتهى منه وجماهير العلماء على أن المستحب في حق من طاف وصلى ركعتي الطواف أن يشتغل بشيء إلا استلام الحجر ثم الخروج إلى الصفاء للسعي ننتقل إلى الركن الثالث من أركان العمرة وهو السعي يقول ثم يخرج إلى الصفاء ويسن أن يقرأ إذا قرب منه إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو فلا جناح عليه أي يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ويقول أبدأ بما بدأ الله به فإذا صعد على الصفا ورأى البيت يقف مستقبلا القبلة ويكبر ثلاثا رافعا يديه للذكر والدعاء يوحد الله ويكبره قائلا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 وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم إذا خرج إلى الصفا بعد أن فرغ من الطواف وصل الركعتين وسلم الحجر يستحب أن يخرج إلى الصفا من بابه فيأتي الصفا فيرقى عليه حتى يرى الكعبة ثم يستقبلها فيكبر الله عز وجل ويهلله ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وما أحب من خيري الدنيا والآخرة قال جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر ركعتي الطواف قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خير فان الله شاكر عليم ثم قال نبدا بما بدا الله به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 ثم يقول الدعاء مرة أخرى ثم يدعو بعدين يقول الدعاء المرة الثالثة ويدعو كان ابن عمر يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم فيقوم عليه فيكبر سبع مرات ثلاثا ثلاثا يكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يدعو ثم يقول اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك اللهم جنبني حدودك اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى واجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي خطيئتي يوم الدين اللهم قلت قولك الحق ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد اللهم اذ هديتني للاسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حق تتوفاني على الإسلام اللهم لا تقدمني إلى العذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن قال نافع وكان يدعو دعاء كثير حتى إنه ليملنا وإن لشباب وكان إذا أتى على المسعى سعى وكبر على كل حال مثل هذا جميل أن يستأنس به العبد في الدعاء لكن لا شك الأولى أن يخرج هذا الدعاء من قلبه بما يفتح الله عز وجل عليه يدعو بخيري الدنيا والآخرة وكل ما يدعو به فهو جائز ما لم يكن فيه اسم أو قطيعه رحم أو اعتداء في الدعاء طيب إذا لم يرق على الصفاء فلا شيء عليه لكن يجب عليه أن يستوعب ما بين الصفاء والمروه فيلصق عقبيه بأسفل الصفا مسألة دي مهمة يا جماعة إنه لازم على الأقل لو ما ارتقاش الصفا على الأقل يبقى عقبه ما نسميه نحن الكعب يبقى بأسفل الصفا ثم يسعى بحيث إن المسافة اللي ما بين الصفا وما بين المروة هذه هي مسافة السعي يبقى كده استوعبها وإلا كان سعيه منقوصا فإنه إن ترك مما بينهما شيئا ولو ذراعا ولو حتى شبر صغير لم يجزئه حتى يأتي به وبطبيعة الحال المرأة لا يسن لها أن ترقى لئلا تزاحم الرجال وترك ذلك بالنسبة لها أسطر ولا ترمل في طواف ولا سعي والحكم في وجوب استعابها ما بينهما بالمشي كحكم الرجل ثم ينحدر من الصفة بعد أن ارتقاه ينحدر من الصفا يقول ثم يدعو ثم يعيد الذكر مرة ثانية ثم يدعو ثم يعيد الذكر مرة ثالثة يجهر بالذكر ويصدر بالدعاء ثم ينزل من الصفا متوجها إلى المروة بخشوع وتذلل ويمشي حتى يحاذي العلم الأخضر فإذا حاذاه سعى سعيا شديدا إلى العلم الأخضر اللي هي اللي احنا بنسميها الهرولة ما بين العلمين ثم يمشي إلى المروه وفي كل ذلك يهلل ويكبر ويدعو فإذا وصل إلى المروى رقاها واستقبل البيت رافعا يديه ووقف يذكر الله تعالى ويدعو ويقول ما قاله على الصفا ويكرره ثلاثا ثم ينزل من المروه إلى الصفا يمشي في موضع مشه ويسعى في موضع سعيه يفعل ذلك سبعة ذهابه سعيه ورجوعه سعية يبدأ بالصفة ويختم بالمروة وتسن للسعي الطهارة والموالاة يبقى إذا انحضر من الصفى يمشي حتى يصل إليه العلم العلم الأخضر يعني الآن معروف بهذه المصابيح التي تكون على جدار مكان السعي بين هذين العلمين الأخضرين يهرول وهذا لفعله صلى الله عليه وسلم ويستحب أثناء السعي أن يكثر من الدعاء والذكر كان ابن مسعود إذا سعى بين صفة المروى قال رب اغفر وارحم وعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم ويفتتح بالصفا كما قلنا ويختتم بالمروى وجملة ذلك أن الترتيب شرط في السعي وهو أن يبدأ بالصفا فإن بدأ بالمروى لم يعتد بذلك الشوط فإذا صار على الصفة اعتد بما يأتي به بعد ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفة وقال نبدأ بما بدأ الله به وهذا قول الأئمة الأربعة من ضرورة أن يفتتح بالصفة ويختتم بالمروة طيب لو لم يهرول نسية أن يهرول بين العلمين فلا شيء عليه فليست الهرولة بواجبة ولا شيء على من تركها كان ابن عمر يقول ان أسعى بين الصفا والمراء فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وإن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي. طيب يبقى معنا في موضوع السعي هل السعي تبع للطاف لا يصح إلا أن يتقدمه نعم السعي تبع للطاف فلا يصح إلا أن يتقدمه طواف فإن سعى قبله لم يصح بالذلك قال الأئمة الأربعة أما مسائل الجمهور في موضوع السعي فجمهير العلماء على أن السعي بين الصفا وبين المروة يكون بالبداءة بالصفا والانتهاء بالمروة وأن الذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر شوطا والذهاب من المروة إلى الصفا يعتبر شوطا ثانية وهكذا حتى يتم تبعث أشواط يبدأ بالصفى وينتهي بالمروى كما تقدم والجمهور على أن السعي لا يصح إلا إذا تقدمه طواف كما مر معنا وهذا كما قلنا مذهب الأئمة الأربعة والجمهور على أن الترتيب في السعي شرط لصحته فينبغي أن يبدأ بالصفى وينتهي بالمروى والجمهور كذلك وأكثر العلماء على أن الساعي له أن يقطع سعيه إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فإذا أضى صلاته بنا على سعيه ولا يلزمه أن يستأنف يعني يرجع إلى الصفا أو إلى المروة ويبدأ الشوت والجمهور على أن الطهارة من الحدثين ليست شرطا لصحة السعي فيجوز السعي من المحدث والجنب والحائض هذه هي المسائل الخاصة بموضوع السعي قال المصنف فإذا أتم السعي حلقة وهو الأفضل أو قصر من شعر رأسه يعمه بالتقصير وتقصر المرأة من شعرها قدر أنملة وبذلك تمت العمرة وحل له كل شيء حرم عليه وهو محرم كاللباس والطيب والنكاح ونحو ذلك يبقى آخر أعمال العمرة الحلق أو التقصير ولا شك أن الحلقة أفضل وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للحالق ثلاثا بخلاف المقصر فإنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لكن هنا مسألة ألا وهي أنه ينبغي أن يقصر من شعره كله النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في مسألة قص الشعر قال اتركه كله او احلقه كله فلا ينبغي بحال ان يأخذ من جزء من شعره ويترك الباقي وهذه مسألة يخطئ فيها كثير من المعتمرين ومن الحجيج قال يلزم التقصير او الحلق من جميع الشعر وكذلك المرأة نص عليه الامام احمد وبه قال مالك وقد قال الله جل وعلا محلقين رؤوسكم وهذا عام في جميعه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه تفسيرا لمطلق الأمر به فيجب الرجوع إليه ولأنه نسك تعلق بالرأس فوجب استيعابه به كالمسح نقول ثبت الحلق والتقصير بالكتاب والسنة والإجماع فقال الله جل وعلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مُحَلِّقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وعن ابن عمر أن نبي الله عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحمن المُحَلِّقين قال والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحمن المُحَلِّقين قال والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحمن المُحَلِّقين قال والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين وقد اختلف جمهور الفقهاء في حكمه فذهب أكثرهم إلى أنه واجب يجبر تركه بدم وذهبت الشافعية إلى أنه ركن من أركان الحج والسبب في الاختلاف هو عدم الدليل على هذا أو ذاك اختلفوا هل هو واجب أم ليس بواجب لا يجبر بالدم أما أقوال الجمهور في مسألة الحلق أو التقصير فجمهور العلماء على أن الحلق نسو وهو المعتمد في مذهب الشافعي وبه قال مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد في ظاهر مذهبه فهو قول الأئمة الأربعة ومذهب العلماء كافة سوى ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أن التقصير في الحج يجزي ولا يلزمه الحلق وجمهور العلماء على أن الأصلع الذي لا شعر له يستحب أن يمر الموسى على رأسه وأن ذلك ليس بواجب وجمهور العلماء على أن من لبد شعره فإنه يجب عليه أن يحلق شعره ولو لم ينذر حلقه يعني اللي لبد أو ضفر أو عقد شعره يجب عليه أن يحلق شعره حتى ولو لم ينذر حلقه أما بقية المثائل الخاصة بموضوعنا فقال المصنف. المرأة كالرجل في الطواف والسعي إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي ولا تتطبع وإذا جمع الرجل زوجته بعد الإحرام بالعمرة لزمه أن يتمها ثم يقضيها لأنه أفسدها بالجماع وزي ما احنا قلنا إنه لا يفسد هذا النسك إلا الجماع الجماع هو الذي يفسد نسك العمرة والحج فإذا جامع بعد الإحرام فإنه يلزمه أن يتم هذه العمرة ثم يقضيها في وقت آخر لأنها قد فسدت بجماعي وإن جامعها بعض الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصير فلا تفسد عمرته لكن عليه فدية الأذى كما تقدم معنا في الكلام على فدية الأذى وغيرها يستحب في حق المتمتع أن يقصر في العمرة وأن يحلق في الحج إذا كان ما بين النسكين متقاربا يعني لو ذهب في مثلا الأيام الأول من ذي الحجة ويبقى الوقت ما بين عمرته وبين النسك نسك الحج وقت ليس بالكثير فبالتالي يستحب أن يقصر ثم بعد ذلك يحلق إذا كان الوقت بالنسبة له سيكون كبيرا يبقى يحلق ثم إذا جاء وقت الحج وأراد أن يحل يوم النح حلقة مرة أخرى إذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو السعي فإنه يدخل مع الجماعة ويصلي فإذا انتهت الصلاة أتم الشوط من حيث وقف ولا يلزمه أن يأتي به من أول الشوط ثم تكلم على حكم تقبيل الحجر الأسود وقد مر معنا والكلام على فضل الطواف بالبيت فقال تقبيل الحجر الأسود واستلامه والإشارة إليه والتكبير كل ذلك مستحب فمن شق عليه شيء منها تركها ومضى والسنة تقبيل الحجر الأسود واستلامه لمن سهل عليه ذلك في حال الطواف وبين الطواف والسعي أما مع الزحام وأذية الطائفين فلا يشرع لأن الأذى هذا أذية الناس هذا قد يوقعه في كبائر ويوقعه في ذنوب عظام فلا ينبغي بطبيعة الحال أن يجلب مصلحة يتأدى به الأمر إلى أن يقع في ذنوب كبيرة من نحو أذى الناس وربما يقع بسبب الغضب بعض الناس في السداب وأشياء من نحو ذلك فهذا كله لا يجوز بطبيعة الحال فتركه أفضل خاصة النساء لأن الاستلام والتقبيل مستحب وأذية الناس محرمة فلا يفعل المستحب ويرتكب المحرم في آن واحد ولا سيما في هذه البقعة المباركة في بيت الله الحرام حيث تعظم هناك الحسنات وتعظم السيئات قال الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاج بظلم نذقه من عذاب أليم فمجرد إرادة السوء في بيت الله الحرام توعد الله عز وجل فاعل ذلك بالعذاب الأليم فما بالك إذا كان يضرب أو يشتم أو, أو من هذه الأمور المحرمات لا ينبغي بحال أن يفعل مستحب ويرتكب المحرم أصل الحجر الأسود أنه نزل من الجنة أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا سودته الخطايا وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذعاهة إلا شفيل اللهم اشف صدور قوم مؤمنين اللهم اشف صدورنا اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها انظر مجرد إنك لو كنت تمث الحجر الأسود كان يذهب ما بك من أدواء ومن علل وأمراض إلا أن الجاهلية سودت الحجر الذي كان أبيض من الثلج فكيف بحال قلب قلبك يا عبد الله كيف يكون حاله وقد سودته الذنوب والخطايا نسأل الله العافية وقد أخبرنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما على الأرض شيء من الجنة غيره ويبعثه الله يوم القيامة فيشهد على من استلمه بحق إذن إذا استلمه على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وآذى الناس وفعل وفعل فذا ما استلمه بحق إنما يستلمه كما استلمه النبي صلى الله عليه وسلم إن فتح الله عز وجل عليه كان بها ومسح الحجر الأسود والركن اليمني يحطان الخطايا حطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما فضل الطواف بالبيت فيستحب للمسلم أن يكثر من الطواف بالبيت لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبك ودائما أبدا نقول أعتق طعتق فلعل هذا يكون سببا في عتق رقبتك أنت يوم القيامة ويشرع للمعتمر إن أقام بمكة وأراد الخروج منها أن يطوف للوداع ولا يجب عليه ذلك يعني المعتمر يسن له أن يطوف للوداع إذا أراد أن يخرج من مكة وهذا لاجب عليه خلافا لقول بعض مشايخنا المعاصرين فقد ذهب الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله إلى أن طواف الوداع واجب خلافا لقول جماهير العلماء في هذه المسألة وقد كان الشيخ ابن باز عليه رحمة الله يذهب إلى أنه سنة وليس بواجب الطواف بالبيت على طهارة أفضل وأكمل وإن طاف بلا وضوء صح أما الطهارة من الحدث الأكبر كالجناب والحيد فتجد هذه المسألة التي ذار حولها خلاف وقد ذكرناها مسألة الطواف بالبيت على طهر هنا المصنف يذهب إلى أنه الأفضل والأكمل أن يطوف بالبيت على طهارة أما إذا طاف بلا وضوء فإنه يصح لعدم وجود نص صريح في هذه المسألة لكن قد ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه وما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة الحائض لكن هنا هو لا ينازع في مسألة الطهارة من الحدث الأكبر كالجنابات والحيد فقال أنها تجب بلا شك لكن ينازع في مسألة الطهارة من الحدث الأصغر تقدم معنا أن قول جمهور العلماء على أن الطهارة من الحدثين شرط لصحة الطواف وهذا هو الأحوط في هذه المسألة بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته من الكلام على صفة العمرة ونبدأ في درسنا القادم الكلام على صفة الحج أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يجعل